والتعلق بسلامة الأموال والأنفس إن كنتم تعلمون ذلك فاحرصوا عليه إذن هذه الآية الكريمة فيها فريضه الجهاد على هدي النبي صلى الله عليه وسلم وأن يقوموا به سواء كانوا خفافا أو ثقالا على حسب الحال ثم أكد ربنا ذلك بقوله قال وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم فالجهاد بالنفس وبالمال وبالقلم وباللسان في سبيل الله الانسان يقصد بذلك وجه الله تعالى وأن يكون الجهاد على هدي النبي صلى الله عليه وسلم ثم رغب ربنا فقال ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون أي هذا هو خير للإنسان في دينه وفي آخرته في دنياه وفي آخرته في دينه وفي دنياه وهكذا فالخيرية لأداء فرائض الله تعالى ومنها الجهاد في سبيل الله تعالى لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشق وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون لو كان ما تدعون إليه الذين استأذنوك من المنافقين فالتخلف غنيمة سهلة وسفرا لا مشقة فيه لاتبعوك أيها النبي ولكن بعدت عليهم المسافة التي دعوتهم لقطعها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 والله يعلم أنهم كاذبون في دعواهم وفي أيمانهم هذه إذا هذه آية عظيمة وفيها معاني كما قال السفير الدعيين آيات القرآن خزائن الله في الأرض فإذا دخلت خزانة فلا تخرج منها حتى تعلم ما فيها ربنا جل جلاله يفضح المنافقين قائلا لو كان عرضا أي طبع دنيا وعرض الدنيا سمي بذلك لأنه يعرض نفسه ويريك عرضه وذلك بعض الناس ينظرون إلى أحبطان هذه الدنيا فيخترون له قال لو كان عرضا قريبا هذا الجهاد والذهاب لأجل شيء دنيوي بحت وعرضا ينال لو كان عرضا قريبا وسفرا قاسا أي فيه ربح لهم لاتبعوك أي لذهبوا ولكن بعدت عليهم الشقه أي السفر وبعد المسافة اعتبار أنها سفر المشقه بعيدة وثلحقه المشقة والمشقة يعني شقة كأن الانسان الإنسان يصبح يعني ينشق بهذا السفر ولكن بعدت عليهم الشقة وسيحلفون بالله والقاعده تقول المخذول لا تعجزه الأعدار المخذول لا تعجزه الاعذار كما أننا في الصيام احيانا نرى شخص مفطر نقول له يقول أنا مريض فيجد عذر فربنا قال وسيحلفون بالله وهذه من دلالات النبوة هذه الايه دلاله من دلالات نبوه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فربنا جل جلاله قد أخبر بشيء يحصل بالمستقبل وقد حصل وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم باعتبار أن الايمان الكاذبه تسمى باليمين الغموس وسميت اليمين الغموس غموسا لأنها تغمس صاحبها بالاثم في الدنيا وفي النار يوم القيامة والذنوب جميعها مهلكة للإنسان وجراحات غائرة وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذب وهنا علم الله تعالى فيه محاسبته لهم ثم عاتب الله نبيه في اجتهاده عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين عفى الله عنك أيها الرسول اجتهادك في الإذن لهم في التخلف فلما سمحت لهم فيه حتى يتضح لك الصادقون في اعذارهم التي قدموها والكاذبون فيها فتأذن للصادقين منهم دون الكاذبين تأمل اخي الكريم هذه الآيات عفى الله عنك لما دنت لهم بدا بالعفو قبل المعاتب والنبي صلى الله عليه وسلم لم يأذن لهم عن وحي إنما اجتهاد ونبينا صلى الله عليه وسلم يجتهد واجتهاده متابع بالوحي كما أن الوحي هنا قد تابعه عفى الله عنك وتامل كيف ان الإنسان يحصل في بيته مع زوجه مع اهله في العمل فإذا حصل عتاب قدم العفو والاعتذار قبل أن تعاتب عفل حتى لا تكسر قلبا لأنك قد تكسر قلبا يحبه الله عف الله عنك لما أدنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين حتى يتبين لك الذين صدقوا في إيمانهم باعتبار أن العمل يدل على صدق الإيمان كما أن الصدق سمي الصدق لأنها تدل على صدق إيمان العبد وتعلم الكاذبين ثم قال تعالى لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهلوا بأموالهم وأنفسهم والله عليم بالمتقب ليس من شأن المؤمنين بالله وبيوم القيامة إيمانا صادقا ان يطلب منك ايها الرسول الاذن في التخلف عن الجهاد في سبيل الله باموالهم وانفسهم بل شأنهم ان ينفروا متى استنفرتم بل شأنهم ان ينفروا متى استنفرتم ومتى استنفرتم ايها الرسول ويجاهدوا باموالهم وانفسهم والله عليم بالمتقين من عباده الذين لا يستأذنونك إلا لاعذار تمنعهم من الخروج معك إذن هذه الآية آية عظيمه أخبر الله تعالى أن المؤمنين بالله واليوم الآخر لا يستأذنون في ترك الجهاد بأمواله وأنفسهم لأن ما معهم من الرغبة في الخير والإيمان يحملهم على الجهاد من غير أن يحثهم عليه حاث فضلا عن كونهم يستأذنون في تركه من غير عذر فدل على مدح ربنا للمؤمنين المتقين ثم قال الله تعالى مبينا قال إنما يستاذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون فبين ربنا جل جلاله الذين يستدن اصحاب هذه الصفه ان الذين يطلبون من ايها الرسول الاذن في التخلف عن الجهاد في سبيل الله هم المنافقون الذين لا يؤمنون بالله ولا يؤمنون بيوم القيامه واصاب قلوبهم الشك في دين الله فهم في شكهم يترددون حيارى لا يهتدون الى الحق إذا ربنا جل جلاله دفع عن المؤمنين وفضح المنافقين قال إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر لأنهم لو كانوا مؤمنين حقا لا عملوا. قال وارتابت قلوبهم ارتابت أي شكت والشك هو الشك في الشيء مع الخوف وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون أي يترددون بصدق ما جئت به أديها النبي الكريم ثم قال تعالى ولو أرادوا الخروج لا عد له عدة ولكن كره الله بعافهم فتبطهم وقيل اقعدوا مع القاعد ولو كانوا صادقين في دعوة أنهم يريدون الخروج معك للجهاد سبيل الله لتأهبوا له بإعداد العدة ولكن أبغض الله خروجهم معك فثقل عليهم الخروج حتى آثر القعود في منازلهم إذا هذه الآية تنبطن كل يوم في حياتنا وفي اعمالنا ربنا جل جلاله أبان عن شيء في الأمر المنافقين والمؤمن يحذر أن تكون فيه خصلة من خصال المنافقين قال ولو أراد الخروج باعتبار أن صدق التأهب للقاء هو مفتاح جميع الأعمال أي لو أراد الجهاد لتأهبوا قهبة السفر فتركهم الاستعداد دليل إرادتهم التخلف ولو أراد الخروج لا عد له عده ولكن كره الله بعثهم فثبقهم وذلك الإنسان يحذر إذا حبس عن عمل صالح بعض الناس يدخل في دورة ثم يتركها بعضهم يبدأ بحفظ القرآن ثم يتركه احذر إذا فعلت هذا أن تكون ممن كره الله بعادك إذا حبست عن عمل صالح فكن على وجل من أن تكون ممن خذلهم الله وثبتهم عن الطاعه كما ثبت المنافقين عن الخروج للجهاد في سبيل الله وهذا التثبيط لا يكون إلا بدسيسه سيئة تكون عند الإنسان فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين ثم قال تعالى لو خرجوا فيكم ما زادوكم الا خبالا ولاوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنه وفيكم سماعون لهم والله عليم للظالمين نعم قال لو خرجوا فيكم ربنا يعني تفسير من الخير أن لا يخرج هؤلاء المنافقون معكم فهم ان خرجوا معكم ما زادوكم إلا فسادا بما يقومون به من التخديل وإلقاء الشبه ولا أسرع في صفوفكم بنشر النميمة لتفريقكم وفيكم أيها المؤمنون من يستمع إلى ما يروجونه من الكذب فيقبله وينشره فينشئ الاختلاف بينكم والله عليم بالظالمين من المنافقين الذين يلقون الدسائس والشكوك بين المؤمنين إذن لو خرجوا فيكم يعني يتأمل إنسان إنعام الله لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا أي فسادا وشرا ومعنى الفساد هنا إيقاع الجبل والفشل بين المؤمنين بتهويل الامور ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم أي أدخل الفتن بين المؤمنين يبغونكم الفتن يريدون فتن المؤمنين عن دينهم وفيكم سماعون لهم الذي يسمع لهم سماع استجابة ويبث السموه قد أخذ خصلة منهم والله عليم من بالظالم هذا تهديد باعتبار أن الإنسان إذا فعل هذا الفعل فقد وقع بالظلم من فوائد الآيات وجوب الجهاد بالنفس والمال كلما دعت الحاجة طبعا الحاجة داعية لأجل إقامة دين الله تعالى ولأجل دعوه إلى الله تعالى ولأجل, ولأجل تحرير أراضي المسلمين الأيمان الكاذبة وجوب الهلاك وجوب الاحتراز من العجلة وجوب التثبت والتأمن وترك الاغترار بضواها الأمور والمبالغة في التفحص والتريس من عناية الله بالمؤمنين تثبيطه المنافقين ومنعهم من الخروج مع عباده المؤمنين رحمة بالمؤمنين ولطفا من ان داخلهم من لا ينفعهم بل يضعهم إذن هذه الفرائد التي ذكرت فيه هذا الكتاب النفيس ويضاف لها أولا إن هذا الدين متين لا يحمله إلا ماض الهمة وصادق العزيمة ولذلك أمر النيات وفقه العبودية وفقه الاحتساب أمر في غاية الاهميه وأحد أهل الحديث قال تمنيت لو أن بعض الفقهاء تفرغوا لأجل أن يعلموا الناس أعمال القلوب ثانيا حب المنافع المادية والرغبة فيها مغروز بطبع الإنسان ثالثا وجوب الاحتراز من العجلة ووجوب التثبت والتأني وترك الاغترار بظواهر الأمور فربنا جل جلاله قد عاتب نبيه صلى الله عليه وسلم حينما أذن لمن اعتذر رابعا في الآيات دلاله من دلائل النبوة وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم فهذا إخبار عن غير يقع في المستقبل وقد وقع ونحن بنا حاجة إلى دلائل النبوة وأن نبثها بين المؤمنين وغير المؤمنين لأجل أن نبين صحة رسالة الرسول صلى الله عليه وسلم خامسا جواز اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم واجتهاده لتعليم الأمة ولأجل أن يزداد أجره فقوله عفى الله عنك لما أذنت لهم دلالة على اجتهاده صلى الله عليه وسلم وانه في اجتهاده قد تعقب بالوحي لانه لو أذن لهم عن وحي لم يعاتب، ثم إن اجتهاده صلى الله عليه وسلم متابع بالوحي فاذا اصاب الوحي اصاب مراد الوحي اقرهم وان لم يصب المراد طبعا نتادب مع النبي صلى الله عليه وسلم ولا نقول اخطر ان لم يصب مراد الوحي توبعه توبع وعقب عليه في هذا الموطن وفي موطن الأسرى أيضا وهذا أيضا من دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم سادسا الطريق إلى الله واضحة مستقيم فلا يتردد ويتلجأ إلا الذي لا يعرف الطريق أو الذي يعرف الطريق ويتنكبها اتقاء للمتاعب ونحن نعلم بأن سلعة الله غالية فلا بد من الكلفة والمكلف ما سمي مكلفا إلا لأن الأمور الشرعية تحتاج إلى عزيمة وتحتاج إلى جهد وتوفير. سابعا عند حصول الاختلاف يحصل الانهزام والانكسار. ولذلك الاختلاف ما وجد في مكان إلا اثر فيه حتى في البيوت مهما كان الصغير إذا اختلف الزوجان فهذا يؤدي إلى تعرق الكثير من الأمور. فما بالك بالجيش الذي يغزو في في سبيل الله ثامنا ما يقوم بالقلب من الإيمان والتصديق وتصديق حب الله وحب رسوله وتعظيمهما لا بد أن يظهر على الجوارح ولذلك الإيمان يتبعه العمل لأن العمل يدل على صدق الإيمان. النفوس الخائنة خطر على أمة الإسلام لأن هؤلاء المنافقين لو خرجوا لاثروا بالجيش فسادا وضررا في الآية الكريمة يعني تنبيه المهم أن الاستماع لهم ضرب من الظلم فربنا قال وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين وهنا سماعون لهم صيغة مبالغة فبعضهم يسمع وبعضهم ينشر وقال سمعون لهم وهذا يذكرنا ما يقوله المؤمن حينما يقول سمع الله لمن حميده فهؤلاء يسمعون لهم وينشرون فهذا من الظلم وربنا قال والله عليهم بالظالم أن متكلم بالباطل واختلاف الذي يستمع له او الذي ينشر باطله أو الذي يسكت ولا ولا يرد أو لا يحذر وقلنا في الدروس السابقه كما أن الناطق بالباطل شيطان نادق المتكلم الباطل شيطان نادق الساجد عن الحق شيطان اخرس مراء مداهن ولذا ثم شيء اسمه فقه الكلام كما أننا نتفقه في كل شيء واجب علينا أيضا نتفقه في فقه الكلام وفي فقه السكوت وأحيانا السكوت عن الشيء يعني يؤدي من الضرر والمحاسبة كل متكلم بالشيء ولذلك الدين يحفظ حينما يقام أمر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر نسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم لطاعته وأن يرحمنا وإياكم وجميع المسلمين هذا وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته